وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ومن الشَّيْطَانُ لَهُ قرينا فَسَاءَ குணுலுரி قرينا உண ام الله وكان الله بهم عليما ان الله يُضَاعِفُ وَيُتِمُّ لَدُنْهُ أَجْرَنَا وَيْمَ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ ونجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفوا وعصوا الرسول لو توسعوا به مر الامر بان يكتمنوا الله حديثا يا اي الَّذِينَ آمَنُوا لَنَقْصُرَنَّ صَلَاتَنَا تَنَوَّأَ انْتُمْ سُكَارًا حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ أَلَا جُنُوبًا يسيلوا وان كنتم مرضى اان فَلَم تَجِدوا ما ان فتيمموا, فَتَيَمموا صعيداً وَيَبْفَمْ سَحُوبَ وُجُوهِكُمْ وَأَيَدِكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا